أو دعس يبان وادي لله الرحمن الرحيم ik cool. de ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشل الليل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عمال وجر ونخيل ونخيل صنع Well no. you ومن يعقدون وان تعجب فعجبوا قوله أعبنا أعنا لفي خلق جديد <تصفيق> We hebben het die ويستعجلونك بالسيئة قرن الحسن قبل الحسنة وقد خلت من قبله ملمه لا ويقول الذين كفروا دولا هزب عليه آية من ربه إنما الله يعلم ما من كل وكل عشاء إنا من وكل شيء عنده بمقدر عالم الغيب عشابة الرجل وكل شيء عنده بمقدر عالم الغيب عشابة الكب En de in the world. What is that? وينشئ السحاب في قادة ويستدح الله أكدو بحنجي الملائكة من خيطته ويوسد الصائق فيصير بها من يشاء له دعوة حسن والذين يدعون من Als je een beetje een beetje أي من ومن بسم الله الرحمن الرحيم إنه قد بكون رو ا ود وان وَنُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا We vader, and we are still